قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنت به قبل أن آذن لكم إن هذا الَمَكَرْتُم مكرم مَكْرُمَهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لا اوصد لبنكم اجمعين قالوا ان لا اله ربنا من قليم وما تنقموا منا الا ان امننا بايات رب ينا لم ما جاءتنا ربنا أثrq علينا صبر وتوح فنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليُف يسيد في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم واننا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا انَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَا ثما قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ولقد اخذنا ال فرعون بالسنن وتقص من تَتَرَاْتِلَ عَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ